وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى أن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من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 صرا والصابين من آمن بالله مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمرا صالحا فلهم أجر عند ربهم فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُكُمْ بِهِ عند رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ